وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما على أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وتلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فأوَطِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَلِيَّ أَمْمَرِيَةَ وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ كِيَامًا وَرَزْقُوْهُمْ فِيهَا وَكْسُوْهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْفُوًّا وَبَتَلُوا لِيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ أَنَّسْتُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِصْرَاطًا وَبِدَارٍ أَيْ يَكْبُوْ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 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرِّيَّةً ضَاعُوا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين ياكلون اموالا يثاما ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم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 فإن لم يكن له ولده وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين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 من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلا جورة كلاله أو امرأة ولو أخ أو أخت ولو أخ أَوْ أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيته ووصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك فوز العابد ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل النار يدخله نارا خالجا فيها وله عذاب مهيم والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم, فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فأنفقوهن في البنيوت حتى يتوفا من الموت أو يرجع لله لو من سبيله والذين يأتيانها منكم فأذوهما فإن تبا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كانت واد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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترتد النساء أكرهها ولا تعذلون إن لتذهبوا ببعض ما آتيتمه إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموا من تعث أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وإن أردتم استبدال زوج وَآتَيْتُمْ زوجه وأتيتم إحداه النقطارا وأتيتم إحداه النقطارا فلا تأخذوا منه شيئاً تأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخلّ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تَنكِحوا ما انكح عقباؤكم من النساء إلا ما قد سلف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 وأُمَّاهَتُكُمُ الَّتِي أَرْبَعَنَكُمْ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّبَاعَةِ وَأُمَّاهَتُنِسَائِكُمْ رَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّا مَن تَجْوَنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ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 و احلل لكم ما وراء ذلك ان تثبتوا باموالكم محصنين محصنين غير مساكن فما استمتعتم به منهم فاتوهم اجورهم نفضا ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح الحل مخصنات المؤمنات ف مما ملكت ايمانكم ف مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فإنكحونا بابن أهلهن وأئتونا أجرهن بالمعروف وأئتونا أجرهن بالمعروف مخصنات غير مسافحات ولا متقلات أقدام فإذا أحسن فإن أتين بفاحته فعليهن لصوما على المخصنات.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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانٌ وَظُلْمٌ فَسُوَفَ مُصْلِينَهُ رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ أَن تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَاتٌ هُوَ نَعْنُهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سِيَأَتِكُمْ مَنْوَدْخِنَكُمْ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سِيَأَتِكُمْ مَنْوَدْخِنَكُمْ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 واللاتي تخافون نشوزهن نفعرون واهجرون في المضاجع واهجرون في المضاجع وابربون فإن أطعأنكم فلا تبغوا عليهم سبيل إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم فاقبئني ما فبعث حكما من أهلي وحكما من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 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وحصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 وإن كنتم مضطرين على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا حِلِّ الْعُلَّةِ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ كَانَ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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لمن ما يعبدون به إن الله كان سميعا بصيرا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 ثم جاءوك يحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جماؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول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 ما قضيت ويسلم تسليما ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم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 فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْنَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَثَرَ بِاللَّهِ عَلِيمًا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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا تَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوُنَّنَّ أَكَ خَشِيَتِ اللَّهُ إِذَا تَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوُنَّ أَكَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ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 قل كل من عند الله فما لها أولئك القوم لا يكادون يفهمون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له قبل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحية فحيوا بِأَحْسَنَ منها او ردوها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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسا بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فنن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزنوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا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 وَمَنْ يَقْتُلْ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُوا جَهَنَّمُ خَالِبًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنًا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا وفورا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 وكان الله غفور رحيم وإذا ضردة في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصرو من الصلاة إن خفتم إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم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 ومن يفعل ذلك بتغراء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه مَا تولى نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 وقال لا مِنْ من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا من ينهم ولا أمرنهم ولا أمرنهم فلا يبتك خلق الله وَمَن يَتَّقِنِ الشَّيْطَانَ وَلِيَمْنَ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَةً مُبِينَةً يَعِدُهُمْ يُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً أُلَا أَدَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً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 فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط ويستفسونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُتلى عليكم في الكتاب وما يُتلى عليكم في الكتاب في أتمن النساء إلا تلا تأتون وما كُتِبَ لَنَا وَتَرْغَبُونَ وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا, وأن تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا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 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤُكُمْ أَن تَقُولَ اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وَكَانَ الله سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَمَا أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ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 أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث ويره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن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 أتريدون أن تجعلون لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرب الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله.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 ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض وكفروا ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولان ذائت سوف يأتين أجورهم وكان الله غفور رحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرًا فقالوا أرنا الله جهرة زن فأخذتهم الصاعقة برمل ثم أتخذ العجل من بعدما جذأتهم البينة فأعطونا عن ذلك وأتينا موسى سطان مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم مدخل الباب سجدة وقلنا لهم مدخل الباب سجدة وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاق ولياقة.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 أولاد ذائك سنؤتيهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وئيوب ويونس وعيسى وئيوب ويونس وهرعون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ماذا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض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 وَجَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا ذا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَنِعْمَتِ الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ